Allahur Rahmanur Rahim Sallallahu ala Muhammadin wa al-thayyibin al-tabirin Sallallahu alayhi wa sallam هذا خلوا المطلب الخامس في مطلب المطلب الرابع هل يحتاج الولي في الاحتياج بالصبي الى قصد القرباء ام لا الصحيح هو التفصيل إذارتان يكون الصبي قادرا على قصد القرباء وإن لم يكن قادرا على التلبياء أو الطواف فحينئذ لا يجب على الولي قصد القرباء لان عمله مجرد تسبيب لصدور الحاج من نفسي عفوا لان عمله مجرد تسبيب لاسناد الحاج الى نفس الصبي، فيطوف به او يسعى به من دون حاجة لقصد القرباء الا اذا اراد الثواب وإن كان الصديق قصد الخرب أصعب على صديق من قصد التلبية والقصد الخرب صعب كان صعب لا يصلي أصلا معنى قصد الخرب إذا لا يعرف التلبية ولا يعرف هناك الله وناته تعرف أن الله ذو لا أصعب المراتب من التلبية وتواف لأن تواف أحسن توجه, توجه إلى الله أتوجه. يشقص <تصفيق> الخالق ثم يتوجه إليه ثم تتصل بعدها تتصل يعرفون الله من أول الأيام يعرف الله ولا يعرف التلبية والطواف لا يعرف, يعرف, يعرف, يعرف لا يحسن يلبي. أن يلبي <تصفيق> هذا مسألة الأقضية لا يحسن, يحسن أن يلبي هذي مسألة الأقضية يشقص الخالق التلقض <تصفيق> لا يعرف على أي حال هذا سيصبح نقاش في الصغار لا أقول هذا أسعب من هذا يعني قطرية قطرية توجه إلى الله هذا هذا ليس بحثاً تقياً يعني ليس باخر في البحث هذا يمكن عامل. أو لا يمكن ما يمكن أخر شيء يعني صعب وإن كان غير قادر على القصد القربي فيتعين على الولي القصد القربي مضافا للعمال لحاضي أن الحج من العبادات يتوقف صحته على قصد القرباء فإن لم يمكن من نفس الصبي فمن وليه المقامس ان الصبي المطلب الخامس هل يحتاج الولي في الطواف عن الصبي او السعي عن إلا أن يكون محرماً وعلى فرض الحاجات، فهل يكفي إحرام الولي لحج نفسه أو لا؟ Min je een beetje een beetje een بانه لا بد للولي من احرام حين قيامه بنسك الصبي وان كان يكفي في تحقق الاحرام احرامه لحجنا وذلك لمقدمتين الاولى ان شرائط الصحه على قسمين شرائط الماهيه وشرائط الأداء مثلا شرط الطهارة في الصلاة شرط في نفس الماهية لا صلاة إلا بطور وأما اشتراط ستر البدن على المرأة فليس شرطا فيما هي في الصلاة وإنما هو شرط في المؤدي أي إن كان المؤدي للصلاة امراتان فعليها ستر تمام بدنها كما يقول إن كان المؤدي لصلاة الفجر رجلان فعليه الجهر في القراءة فهذا شرط في المؤدي وليس شرطا في الماهياء والإحرام من شرائط نفس الماهيه أي يشترطوا في الحاج أو العمراء الإحرام ومقتضى أنه شرط في أصل الماهية عدم صحة اي نسك من دون إحرامين لذلك الذابح عن الحاج بمعنى انه لو انابه الحاج شخصا للذبح عنه فلا بد ان يكون الذابح محرما ومؤمنا بلحاظ ان الذبح من النسوك اذن فقيام الولي بالطواف عن الصبي او السعي عنه لازمه ان يكون محرمان المقدمه الثانيه <تصفيق> انه ما يؤخذ في صحه العمال لكن يكون اخذه على نحو تعبدياه وتاره يكون اخذه على نحو التوصليات مثلا السجود الماخوذ في الصلاه اخذ على نحو تعبدي بينما ستر العورة أخذ على نحو توصلي إذ لا يشترط في رفعات أن يكون ستر العورة بقصد قرباه وبناء على ذلك كالاحرام وان كان في حد نفسه امرا عباديا ولكن اخذه في الحج ليس على نحو التعبديات بل على نحو التوصليات أي أن في الحج بالإحرام ليس تقيدا تعبديا وان كان نفس الاحرام امرا عباديا وبناء على ذلك فيمكن لمن احرم من اجل حجه ان يطوف عن غيره بإحرامه بلا حاجة لإحرام جديد إذ الإحرام أخذ على نحو التوصليات بمعنى أنه يعتبر في الطواف أن يكون عن إحرام وأما كون هذا الإحرام لهذا الطواف فهذا ليس معتبرا ويلاحظ على هذه المقالات. بما مقدمتيها أما المقدمة الأولى وهي دعوى أن الإحرام شرط في أصل الماهية أي ماهية الحاج ففيها أولا ظاهر الأدلاء أن الإحرام جزء وليس شرطا وذلك لظهور النصوص في أن فرض الحج أي عقل الحج سابق على الإحرام اي على التلبيات بل ظاهر النصوص امكان تأخير التلبيات الى البيداء مع ان المكلات قد فرض الحج منذ وصول النقاط مما يكشف عن كون التلبياء جزءا من أجزاء الحاج وليس شرطان مثلا في معتبرة معاويات ابن عمار حديث أربعة باب أربعة عشر من أبواب الإحرام عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام انهما قالا اذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد ان يقول من حج او عمرة في مقامه فانه انما فرض على نفسه الحاج يعني بالنية حصل فرض الحاج فانه انما فرض على نفسه الحاج وعقد عقد الحاج قال <تصفيق> من يريد ان يقول حج لا يريد ان يقول من حج او يعني انني ساحج او انني ساعتر يعني اين هو الحج او العمر وقال وقال يعني الصادقان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث صلى في مسجد الشجره صلى وعقد الحج ولم يقل صلى وعقد الاحرام هذا نفس التعبير من معاوية النعمار يقول هو قال صلى وعقد الحج ماذا لإمام صلى وعقد الإحرام مما يدل على أن عقد الحج سابق على عقد الإحرام ولم يقل صلى على المنصر فلذلك صار عندنا هذا كله الآن كلام الراوي يفسر كلام الامام عليه السلام أن لا يكون عليه يعني بعد ما عقد الحج فيما قكل مما يحرم على المحرم يعني لا بأس بأن يتناول محظورات الإحرام لأنه ما لدى بعد ولأنه قد جاء في الرجل هل هذيروا لرواية؟ ضمن رواية معاوية كنا عمّر ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلذي وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقول يعني من حج أو عمره لكن لم يلذي وَإِذَا فَرَضَ رواية هي طويله وَإِذَا فَرَضَ على نفسه الحاج ثم اتم للتلبياء فقد حرم عليه الصيد ومن النصوص ايضا تعديل انا هو لانه معاوية نقال عن الامام ثم هو ادخل تفسير الكلام دم اطراب انه هذه الرواية ومن النصوص حديث سبعة باب أربع وثلاثين من أبواب الإحرام معتبرت أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام كيف أصنع إذا أردت الإحرام قال اعقد الإحرام في دبر الفريضة يعني بعد الفريضه حتى إذا استوت بك البيضاء فلبي ظاهره ان عقد الاحرام يعني فرض الحج اعقد الاحرام في دبر الفريضه حتى اذا استوت بك البيداء تلبيك اذن هذه النصوص تكشف عن كون الاحرام بالتلبيات جزءا من النسوم وليس شرقا ومقتضى ذلك أن لا يعتبر في كل نسكن أن يقوم في كل نسكن يقوم به الشخص أن يكون محرمان وثانيا انسلبت الشرط فظاهر الأدلة أن ان الاحرام شرط في حج نفس المحرم وفي عمره نفس المحرم ولا ظهور فيها في ان الاحرام شرط في اي نسك يقوم به المحرم ولو لم يكن من أجزاء حجه فما لو قفد بعد فراغه من الحج أن يقوفه طوافا مستحبان أو أن ينوب عن غيره فإن هذا ليس من حجه كي يكون مشروطا بالإحرام بل مقتضى ادله النيابه مقتضى إطلاق عفوا بل مقتضى اطلاق ادله النيابه واختبار الاحرام في النائب نيابه طوافل او شعيب مقتضى اطلاق ادله النيابه عدم اعتبار الاحرامي في النائب ولو اغمضنا النظر عن الاصل اللفظي وهو الاطلاق فقد يقال بان مقتضى اصاله البراءه عذبا الاحرام في النائب قلت ان استصحاب بقاء احرام وعدم الاحلال معارض لجريان البراءة مثلا اذا احرم المنوب عنه وقام بالتواف عنه ولم يكن النائم محرما في الطواب فشككنا بعد طواب النائم وسعيه وتقصيره هل أن المنوب عنه تحلل من إحرامه بعمل النائب أم لم يتحلل فحينئذ يقال استصحاب بقاء المنوب عنه على إحرامه معارض لجريان البراءه عن اعتبار الإحرام في وقد يجاب عن ذلك بأن المقام من قبيل الأصل السببي والأصل المسببي بمعنى أن الشك في بقاء البدو بعانه على إحرامه مسبب عن الشك في أن الإحرام هل يعتبر في النائم أو لا يعتبر فإذا جرت البراءة عن اعتباره في النائم ارتفع الشك في بقاء الاحرام فأصل البراءة حاكم على استصحاب بقاء الإحرام كوبة الأصل السببي على الأصل المسببي هذا ما يتعلق بالمقدمة الأولى وأن المقدمة الثانية فإنه ليس هناك ربط بين فون الإحرام تعبديا أو توصليا وبين كفايته للنسك النيابية فبناء هذه المسألات على تلك المسألة غير صناعيا فإننا حتى لو قلنا بأدنى الإحرام اخذ في الحج على نحو تعبديين مع ذلك يصح البحث في ان الاحرام المقصود به الاحرام الناس هل يصح ان يكتفى به في النسك عن الغير أم لا والدليل على صحة الاكتفاء اطلاق الأجلات كأدلة النيابات أو الأصل العملي الذي حررناه فتلخص أنه بامكاني إذا كان محلا من احرامه ان يقوم بنسخ الصبي سواء كان ذلك من باب النيابه عنه او كان ذلك من باب لنسكه كما لو طاف به أو سعى به أو حلق شعراه أو قبض يده وذبح بها الهادي وأشباه ذلك جاءت الكلام؟ المابل سادس yeah.